اذكر واحد من الشباب كتب رسالة اليوم يستفت في مسألة استحان يتصل يقول يا شيخ عندي واحد من اصدقائي عنده خبرة في الانترنت فدخل يوم من الايام الى موقع خاص بالصور الخليعة هذا الموقع تشترك بخمسمائة دولار لمدة خمس سنوات يرسلون اليك بكل اسبوع الى بريدك الالكتروني الايميل يرسلون اليه ملف في مجموعة من الصور كذا كفار وفجار ويريدون أن يعني يتكسبوا يقول فصاحب هذه يا شيخ اشترك وبدأ في كل اسبوع يصل إليه صور خليعة مبسوط يقول فجلس معنا يوما فأرانا بعضها تحملها في جهاز الجوال أو نحوه يقول فقلنا له يا أخي من وين بجيبها هالصور قال هذا في موقع في الانترنت بالله أعطنا أعطنا الموقع نشارك فيه قال لا لا ريح نفسكم ما يحتاج تخسرون أنفسكم مالا قالوا لا نطلع انبسط قال طيب أعطوني ايميلاتكم أنا أضعها عندي مجموعة دروب في الايميل عندي وأبرمج أنه يوصل الملف يرسل إليكم مباشرة طيب ماذا تستفيد كذا افساد ما هو إبليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين إيش قال إبليس هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك خلاص بأسجد لآدم بأسجد هل فعل إبليس ذلك؟ لا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين زي ما أنا يا ربي عصيت سأجعل الناس يعصون مثري هذا إبليس بعض الناس صفق إبليس لهم مبتهجة وباعهم فنونة وقال ما عاد لي دور هنا دوري أنا أنتم ستلعبون بعض الناس كما قال وكنت امرأا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي بعض الناس على هذا الحال سرى يعني الوظيفة التي سيقوم بها إبليس من الإفساد يقوم بها بعض الناس بدال قال اعطوني يا شباب إيميلاتكم أنا أضعكم جروب واحد وأحول عليكم الصوق وفعلا جمع قرابة المئة إيميل لأن كل واحد يقول هذا إيميل صديقي هذا إيميل أخوي هذا المسألة فزعات صارت وجمع عنده قرابة المئة إيميل وبرمجها وأصبح فعلا كل أسبوع يأتي الملف يرسل مباشرة الى هالمائة شخص مضى عليه ستة اشهر ومات يقول صاحب هذا الذي ارسل الرسالة يقول يا شيخ الذي جعلني ارسل الرسالة واسأل انني يا شيخ الان كلما فتحت الايميل عندي اجد في الصور ملف جاي من ايميل فلان وفلان احنا دفنناه قبل اسبوعين مات وين الآن الان يا شيخ ياتيني رسائل من ايميله كلها خلاعة يقول مشكلة انا واحد من ضمن مئة شخص والمئة شخص لهم ناس يرسلون لغيرهم وناس يضعونها في الجوال معه ويبدأ يرسلها في لوتتات يقول فارسلت الى الشركة التي هو مشترك معها قلت ارجو ايقاق الاشتراك الذي على البريد الاخراني فارسلوا لي قالوا اعطنا الرقم السري الذي اشترك به قلت يا جماعة الرجل مات مات مات خلاص وقف الاشتراك. وانا مستعد لأي مسائلة قانونية هذا ايميل وهذه تلفونات وقف الاشتراك. مات. قالوا لا نعتذر عن ايقافه بقي له اربع سنوات ونص والرجل في قبره. يقول يوم من ايام يا شيخ ذهبت بامي لزيارة امه لزيارة ام المتوفى فلما خرجت امي اليه انضائق صدرها. قلت يا امي ما بالكي. قالت ان ام صاحبك تقول إنها رأت فيه رؤيا مخيفة رؤية في المرام قلت ما هي الرؤيا؟ قالت رأت قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتقول على وجهه فما هو تفسير الرؤيا ولدي؟ اسأل أحد من المعبري قلت يا أمي هذه والله ما تحتاج تعبير قولي لها بكثيرنا من الدعاء يقول وأنا أعلم يا شيخ أن تعبيرها هذه المعاصية التي فعلها التي تركها في الدنيا لا تزال تصب عليك في من الناس من يموت وتموت معه سيئاته ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته حية تصب عليهم مثل ما قال الله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا نكتب أعمارهم التي قدموها قبل موتهم وآثارهم نكتب آثارهم التي تركوها لا تزال تصب عليهم أنا أعطيكم إيها نصيحة يا شباب لله والله ما جئتكم إلا محبة لكم والله إذا كليت بمعصية عندك سيديات عندك دي دي عندك أمور في كمبيوتر عندك أمور في جهاز في التلفون عندك كتب عندك علاقات محرمة بديات. عندك مواقع معينة عندك مجلات خربانة عندك أي شيء دع هذه المعصية بينك وبين الله وحاول التوبة وانتبه ان تكون داعية لغيرك الوقوع فيها انتبه وإلا تكون ممن قال الله تعالى فيه ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال الله ولا يحملن اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون